وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِن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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ علَى أن نبدل خيرَ مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَوْهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي